117. يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي 118. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد 119. ولا يوثق وثاقه أحد 110. يا أيتها النفس المطمئنة 111. لا ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد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 117. ألم نجعل له عينيذ 118. ولسانا وشفتيذ 119. وهديناه النجذيذ 110. فلقتحم العقبة 111. وما أدراك ما العقبة 112. فك أو إطعام في يوم